اللهم آمنا في اوطاننا اللهم آمنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار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 ولمن له حق علينا يا كريم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اغفر لزايد اللهم اغفر لزايد اللهم اغفر لزايد اللهم وبارك في خليفته خليفه ابن زايد اللهم واغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله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 فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبه والخسران اللهم لا تحرمنا اجر رمضان اللهم لا تحرمنا اجر رمضان والعتق من النيران برحمتك يا رحيم يا رحمان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 اللهم لا يرد امرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا رحيم يا رحمن اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم انصر المسلمين في في كل مكان اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم انجل المستضعفين من المؤمنين في كل مكان وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين